الأمر رقم واحد لمؤسس الدولة الإسلامية بناء المسجد ظل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كلما حان وقت الصلاة في أي مكان في الدور في الساحات في البساتين وحتى في مرابض الغنم ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وذات يوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى بستان قديم في حي بن النجار أطال النظر فيه وكأنه عثر على كنز فأرسل إلى أصحاب البستان فجاؤوا مستبشرين ولما أصبحوا أمامه عرض عليهم شراء بستانهم فقال يا بن النجار ثامنوني حائطكم هذا هبت كلماته كالنسيم تهز ربيع الأنصار ففاح الجود في أرض الجود أقسم بن النجار ألا يأخذوا شيئا وقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عندها أصدر صلى الله عليه وسلم الأمر الأول لمؤسس أول دولة إسلامية دولة لم تؤسس على الجثث، ولم تبنى بالجماجم، دولة قامت على إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام، إنها دولة لا يمثل السجن أو القصر أول اهتمامات قائدها كما في فارس والروم دولة أول مبانيها المسجد المدرسة حيث العلم أول شرط للعبادة بدأ صلى الله عليه وسلم البناء بنفسه وأعانه المهاجرون والأنصار بدأوا بهدم الخرائب وتسوية الأرض ونقل القبور الغابرة واقتلاع النخيل وتقطيع وتشذيب جذوعها ثم حفروا حفرة طويلة غرزت فيها جذوع النخل وصفت كالجدار في جهة الشمال باتجاه القبلة الأولى المسجد الأقصى انطلق بعضهم خارج المدينة لتقطيع الصخور ووضعها أساسات للجدران ثُمَّ صَنَعُوا مِنْ بَقِيَّتِهَا عَمُودَيْنِ لِبَابٍ وَعَمُودَيْنِ آخَرَيْنِ لِبَابٍ آخَرَ ثُمَّ بَدَؤُوا بِنَاءَ الْجُدْرَانِ بِالطِّينِ وَهُنَا تَأَلَّقَ صَحَابِيٌّ اسْمُهُ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ قَادِمٌ مِنْ نَجْدٍ مِنْ الْيَمَامَةِ بِالتَّحْدِيدِ أظهر براعة فائقة في صنع اللبن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قدميه تعالجان الطين والمسحات بيده تخلطه بمهارة فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قرب اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسى ظل اليمامي يمدهم بالطين واللبن كان الصحابة ينقلون لبنة لبنة أما عمار بن ياسر فكان ينقل لبنتين لبنتين فمر به صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر من الله مد صلى الله عليه وسلم كفيه نحو ثياب عمار المغبرة فجعل ينفض عنها التراب أما اليمامي فظل يمدهم بالطين حتى اكتملت الجدران والأبواب ولم تبق سوى مشكلة السق